أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان كنتم Maligyo ng diin, siya kana buoy, siya kana sirim, hindi وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مَّقْضِيًّا ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ